فارتقب يوم تأتي الثماء بذخان مبين يغسل نات هذا عذاب أليم ربنا اشتف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا عَلِمَ مَجْرُونَ إِنَّكَ كاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْثُ لِقَصَةِ الْكُدْرَى إِنَّ النَّامِي تَفْكُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ الْعَادِ وَثَابَ هم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا فعلوا على الله إني آتيكم بكل طال مبين وإني عبت وإن لم تؤمنوا لي فاعتذلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون فاترك البحر رهوى إنهم كم تركوا من جنات وعيون وزروا عيون ومقاب كبير ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين أما بكت عليهم الثماء والأرض وما وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ مِنْ الْتَّرَائِيْلِ مِنَ الْعِبَادِ الظَّالِمِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ طَغَيْنَا بِهِمْ عَلَى عَيْنِ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فيه خَالِدُونَ فِي مُشْرِقٍ فَكُوبَ آبَائِه إِلَاهُ إِن كُنْتُمْ قَالِقِينَ أَهُم طَيْرٌ أَم قَوْمٌ تُبَعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَ خَلََك فمَاواتِ وَأَضَ وَ بَا بَيلَ مَا ل عبين بَا خَلَ خَلَاب مَا إَِّ بِالحَق وَلَ نكَهُم ل يَلَُون إِا يَوْمَ الخَقنِنيِي خَاثُم عَدمَين يَوْمَ ل يُّ إن شجرة السقوم طوام الأكيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى تواء الجحيم ثم فوق رأسه من عذاب الحميم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 رأى متقابلين كذلك وثوى ثناء بفور النأي يتدون لدينا بكل فاكهة آمنين لا يدنكون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضما من ربك ذلك هو الفوت العظيم فإنما يكثرناه بمثالك لعلهم يتذكرون Augen Auch đãke